وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا, وظنوا ألا ملجأ من الله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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن وصول الله ولا يغضبوا ولا عن نفسه লিখবি হুম ঊ অবু নিস অপরে অপন وَلَا খুশন ولا ولا ولا مِنْ দুই নিলন ইল কুটিবল হিম পালিশ অজল মুক্তি ওলন কবি অলয় কৌ নদীয় ইল কুটিবল হুম ইব হুম লিজিয়া আস্তন মনুয় নূন কু মিনু নিয়মি খুলি ফির অ طائفة ليتثقفوا في الدين ليتثقفوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون